آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا القوم يعلمون بشرا ونذيرا بشرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر بينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا حات لهم أجور غير ممنون قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أداة ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سوا إلى السائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخال فقال لها ول الأرض إتيا طوع أو كرها قالت أتينا طائع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 اتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم إدجاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملاك فَإِنَّ بِمَا أُغْسِلْتُ بِهِ كَافِرُونَ استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وطالوا من أشد منا قوة أو يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أو يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون فأرسلنا عليهم ريحا صبصرا في ايام حسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما عاد وأما ثمود فهديناهم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وأنجي الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون حتى إذا ما جاءوها ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى أشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم حتى إذا ما جاءها شهد عليهم سمع. صاروا وجنودهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله قالوا انطقنا الله الذي طق كل شيء وهو خلقكم اول مرة إليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا كظنات ولا كظنات أن الله لا يعلم ولا الله لا يعلم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيطنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيدي فَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيهِمْ مِنْ قَدْ خَلَتْ من قَبْلَهُمْ مِنَ الْجِنِّ إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلننبئ فلنذيقا فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. ولا نذيقنهم فلنذيقن الذين كفروا عذاب شديد ولا نجزيهم أسوأ الذي كانوا يعملون هؤلاء كجزاء ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء أعداء دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارا الذين أضلنا من الجن والجنس نجعلهما نجعلهما تحت قدمنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وأبشرو بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم في ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما, ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا معا معا إلى الله وعمل صالحا لا تستوي الحسنة ولا السيئة بدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله انه هو السميع من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن وسجدوا لله الذي خلقهن لا إله إلا تُعْبُدُون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يستكملون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة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 انا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير ام من ياتي آملا يوم القيامه فمن يلقى في النار خير ام من ياتي آملا يوم القيامه اعملوا ما شئتم ان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 ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة إن ربك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 وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد أتينا موسى الكتاب فأختُل ففيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريبة من عمل صالحة فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبد إليه يرد بِعِلْمِ وما وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا من شَهِيدٌ وَظَلَّ عَنْهُمْ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيضٍ لَا يَسْأَلُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَأْوُسُهُ قَلُوبَهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاعَةٍ مَسَّهُ لَا هَذَا لِي لَا رب انني عنده للحسن فلننبي ان الذين كفروا بما عمل ولنذيقنهم من عذاب غليظ ولنذيقنهم من عذاب غليظ واذا انعمنا أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم. حتى يتبين لهم أنه الحق، أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِلَّا هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ